أشهد أن لا إله لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ضربه إلى يومك أما بعد في الحقيقة قضية الحديث عن عقيلة أهل السنة والجماعة من الأمور الهامة جدا لطلاب العلم بل لعامة الناس قبل خاصتهم وكم من محاضرة شرحنا فيها موضوعات العقيدة ورغبنا أن تكون الدراسة دراسة منهجية بمعنى أن تكون المحاضرة محاضرة وعظية يبقى الشيخ يتحدث ويتحدث سنين طويلة لكن الأثر الفعلي والإجابي لهذه المحاضرات قليل جدا ولذلك نحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرات أن نعرض عقيد آل سنة والجماعة بالصورة مركزة لأناس لهم همة عالية وسوف تعلمون بإذن الله تعالى إن أمور العقيدة سهلة وبسيطة وليست معقدة كما يصور البعض للطلاب الذين يدرسون في أقسام العقيدة بل الأمر يحتاج منك إلى ذهن صاف وأن ترى الكلام يقع على فطرتك وأن تدون الكلمات بصورة علمية وتحفظ ما سنكلفك به لأننا مش عايزين محاضرات وتنتهي إلى لا شيء لا عايزين متابعة في كل أسبوع الأخ اللي هنقول له مطلوب نعمل كذا وكذا وتحفظ كذا وكذا في خلال فقرات المحاضرة بإذن الله تعالى لو نفذ هذا والتزم سيجد أسرا إيجابيا في خلال يعني إن شاء الله عدد معين من محاضرات بعد ذلك نجري اختبارا للراغبين من الطلاب ومن الدعاء الذين يتابعون ويمنحون اجازة بتدريس مد العقيدة او فهمها فهما جيدا المحاضرة حنبدأ فيها بإذن الله تعالى في العلاقة بين العقل والنقل إيه المقصود بالعقل؟ ما المقصود بالعقل؟ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل دي العنصر التاني اللي هنكلم عنها ما هي حدود المعرفة بالعقل العقل أخر فيه حدود المعرفة بالعقل ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس معلش ما, ما تستغربوش في الأول دائما على مصر تبقى غريبة شوية لكن بعد كده بتبقى سهل وربنا سهل إن شاء الله عزيزي إنعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين مدارك اليقين العقلي ما المقصود بالنقل هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل هذه العناصر التي نرغب في تغطيتها نبدأ بإذن الله تعالى مباشرة في النقطة الأولى لماذا رغبنا في أن نتحدث عن العلاقة بين العقل والنقل لأن على أساس هذه العلاقة بتتحدد نوعية البشر بين شخص يعيش بفهم الصحابة وبين شخص يدعي أن فهمه أكمل من فهم الصحابة بين مذهب يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وبين مذهب لا يرغب في ذلك ويقول نحن أحرار نفهم الإسلام كما يلق لنا أو كما نراه نحن بعقولنا فقلنا لابد من وضع ضوابط نعرف فيها إيه هو العقل أو النقل أو هذه تكون واضحة فإن لم تكن واضحة واتفقنا عليها فكل ما سيأتي سيجادلنا فيها شخص ما لا, لا نريد ذلك نحن نريد خواعد وغسس نتفق عليها وبعد أن نتفق عليها ستجد أن الكلام يقع على القلب فعين اتفقنا عليها في الحمد لله العقل ما تعريف العقل لاحظوا معي في بعض التعريفات سنحفظها ذاك للمحاضرة بإذن الله تعالى حد الشخص اللي له أحفظ أضف إلى ذلك اللي محفظش كويس يرجع للمحاضرة ويطرقها ويحفظ هذه العبارات العقل ما العقل؟ ايه هو العقل لما جيني جنس العقل؟ العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يبقى ايه هو تعريف العقل غريزة وضعها الله فين؟ في قلوب الممتحنين من عباده تابع للروح ضيفوا لها التعريب أو الكلمة دي تابعة للروح موضوع في الجانب الغيبي من قلب الإنسان يبقى دلوقتي بعيدتان ايه هو العقل؟ لو واحد سألك سؤال وطبعا السؤال ده مهم جدا كل واحد على الأهل يعرف عقله هو ايه وموجود فين ونظامه ايه ووضعه ايه وربنا ادهلنا عشان ايه اشياء دي لازم تكون واضحة يبقى العقل عبارة عن ايه غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من العباد انا هشرح التعريفهم تابع للروح موضوع فين؟ في الجانب الغيبي من قلب الإنسان لا نعرف كيفيتها نتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن هذا التعريف للإمام أحمد بن حمد للحارث ابن أسد المحاسب وعليه رأي جمهور المسلمين تعال نرجع بقى العقل بنقول عليه ايه غريز انت عارفين كلمة غريزة يعني ايه غريزة يعني شيء مغروز فينا موضوع فينا من وضعه خالقه اذا احنا فينا شيء له ما هي وله كيفية يعلمها رب العزة والجلال أو يعلمها بعض خلقه من ملائكته هذا الشيء يسمى بالعقل أين هو في قلوب الممتحنين من عباده خلينا الأول في قلوب في قلوب معناها أن العقل موجود في في القلب في القلب نعم في القلب فواحد يقول لك إزاي العقل موجود في القلب لأن العقل شيء غيبي أمر يخرج عن مداركنا فالذي خلقه أخبرنا أنه في القلب وأنا كرجل مسلم ليس لي إلا أن أصدق بخبر الله وأن أنفس أمره لكن لا أن أعدل على ربي وأقول لا هذا لا يعجبني أو أن ما بين يدي من أسباب ترى إشارات كهربائية تخرج من المخ إلى سائر الجهاز العصبي في البدن فتحركه يبقى معنى ذلك إذا نعقده يقالب أبدا الله عز وجل أخبرنا فقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي فيه في الصدور. ربنا يخبرنا بأن العقل موجود فين؟ في القلب فتكون لهم قلوب ها؟ يعقلون بها يبقى العقل موجود فيه أسمع العقل موجود فين؟ في القلب واحد يقول لك يا شيخ ده المثل بيقول عقلك في رأسك تعرف خلاص؟ نعم، الكلام ده الصحيح من وجه. ليه؟ لإن هو متصور إن العقل هو الجهاز الإدراكي اللي في الإنسان لا الجهاز الإدراكي اللي في الإنسان أشمل وأعم. من ضمن هذا الجهاز الإدراكي العقل. خلينا أضرب لكم مثلاً أوضح المسألة بشكل أ. يعني الآن إحنا عندنا جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر هذا مكون من عدة أجزاء عندكم فكرة أنا ما عندكمش الوقت مقرر على الأولاد حتى في الابتداء والإعداد والسنة ما عدش في يعني عد له في أنه لك أنا ما عرفش حاجة عنه لا في عدة أجزاء رئيسية يتشكل من مجموع هذه الأجزاء جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر أول شيء أساسي اللي هو بيحدد نوعية الجهاز وكفاءته اللي هو إي المُرسوس أو اللي بيسموه المعالج. المعالج ده اللي هو العقل الإلكتروني. العقل الإلكتروني موجود في اللوح الأم زي ما بيسموه. والعقل الإلكتروني هذا دوره إيه في مسألة تحليل المعلومات القيام بالعمليات المعقدة بأقصى سرعة على حسب كفاته تحدد السرعة وهناك أيضاً حاجة اسمها القرص الثابت القرص الثابت اللي هو إيه يسموه الهارت ديسك تكلم عنه بلغة الإنجليزية كمصطلح اللي هو الهارت ديسك دور الهارت ديسك إيه تخزن عن المعلومات بس طيب إحنا عندنا في الإنسان لما بيتولد. فيه جزء خلاياه ثابتة من يوم ما يتولد لغاية ما يموت اللي يفقد منها كخلية ما ترجعش تاني اخوانا بتوع الطب يقولنا الكلام ده كويس. دي موجودة في اقوله سلمه احسن يبقى إذن في تكامل بين الدماغ والرأس وبين العقل اللي موجود في القلب اللي بحلل المعلومات من صناعة الحق سبحانه وتعالى وأي عقل عقل صنع عقلا إلكتروني فما بالك بالعقل الذي صنعه الرب سبحانه وتعالى موجود فين موجود في القلب يقوم بتحليل المعلومات يجمع المعلومات من الحواس سمع والبصر تذوق اللمس هذه الأشياء وتصل من خلال الحواس إلى العقل والعقل بيتصرف فيه ياخذ المعلومات ويروح يخزنها بقى خزنها فين خزنها في القرص الثابت زي ما بنقول شوف لما القرص الثابت عندنا احنا بيبقى الخلايا السبت خلايا اللي موجودة في المخ، فما فيش إنسان ينفصل قلبه عن رأسه لا الجهاز متكامل كل إجهاز إدراكي في الإنسان له حدود وله مواصفات هياها الحق سبحانه وتعالى بحيث يحقق الغاية من خلق الإنسان الغاية من خلق الإنسان خلقه لتحقيق غاية معينة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عمله يبقى لازم العقل ده والجازي إدراك في الإنسان يحقق هذه الغاية ولذلك بنقول إن الإنسان في خلاياه الثابتة اللي موجودة في رأسه بتدون فيها المعلومات فعلا والخلية اللي بتموت بتموت بالمعلومة بتعتها ولذلك احنا قلنا قبل كده في محاضرات كثيرة ان فيه عصر يسمى بعصر الاختلاط او زمن الاختلاط عند الراوي زمن الاختلاط عند الراوي هو ايه هو الزمن الذي لا يستطيع بعده ان يتذكر المعلوم هذا لا يقبل حديث بعد زمن الاختلاط انما قبل الاختلاط يقبل حديثه المتذكر يجي استدعي المعلومة ما يعرفش ليه فقدت هي متخزنة بس راحت الخليل فهمت سبحان الله ولذلك الإنسان يفقد ذاكرته ولا يفقد عقله قولك ده فاقد الزاكرة لكن بيميز عنده عقل فإذا فقد عقله يصير مجنونا. فيرفع عنه التكليف وإذا وجد العقل دون المعلومات التي بها يهتدي ودون المعلومات التي يميز بها زي الطفل الصغير هذا أيضا نرفع عنه التكليف ودي أشياء هنعرفها بعد محاضرات لما نعرض قضية التكليف وما يتعلق بها يا ريت حد يهدينا نمر هديها شو او حشة خاصة بقنا علي الشيكوه حرش ويال مرة واحدة هاتف خليها فبس بس, بس. الله يكريم طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هو العقل يعني ما نقول مثلا يقول الثعالب في الجوارح الحساني اللي هو تفسير الثعالب هذه الاية اللي ربنا فاء فيها فلن يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلن بها هذه الآية تدل على أن العقل موجود في القلب وكذا قال يعني هو أقول هذه لا تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق يعني الحق اللي دل عليه دليل النقل خلينا نقول المصطلح النقل هنتكلم عنه بعد شوية بس دليل النقل يعني اللي ورد في كتابه السنة حد بمعما نبيله الحق <تصفيق> اسم زاق الله فر الله ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ يعني لو حصل في خلل في دماغ الإنسان أو في عقله الإنسان لا يميز ولا يدرك. ولذلك يا إخواني الجانب الغيب هذا لا نعرف كيفيته جانب فيه العقل تعرف كيفية العقل لا ما ده جانب غيبي انا اصدق ان لي عقل شكله ايه ما عرفش الله اعلم انتبع الروح لو تعرف تبسيت الروح اقول لك ويسألونك عن الروح كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح كل الروح من امن ربي وما اتيتم من العلم الا قليل طيب الإمام القرطبي يقول أيضا في الآية أضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محل الأجن وقد قيل إن العقل محل الدماغ وروي ذلك عن أبي حنيف وما أراه عنه صحيحا يعني يقولوا لا العقل مكانه فين في الدماغ طبعا إحنا حكاية العقل مكانه فين في الدماغ لا تعنينا في المقام الأول لكن إحنا عايزين نعرف بس إن ربنا لو أخبرنا عن شيء فنصدقه لإنه الأولى ليه هو اللي خلقه اللي خلق العالم يقولك انه موجود في القلب والان اكتشف اكتشافا علميا عجيبا وموجود الان ومنسور على الانترنت انهم اكتشفوا ان القلب فيه جزء صغير تخزن فيه نسخة كاملة مما في الدماغ وان جميع الاشارات اللي بتحدث في مخ الانسان تحدث بتوجيه من القلب سبحان الله يعني التوجيه يطلع من القلب كإشارات إلى العقل إلى الرأس أقصد إلى المخ والمخ يبدأ يدي الإشارات عشان يحرك اليد همين ويد شمال زي ما الأطباء اكتشفوا زي لكن نحن نصدق بخبر الله ولو عارض ذلك كل شيء في الحياة لأننا نعلم أن الذي خلق الشيء هو أولى من يصفه وإذا حدث تعارض فالخطأ منا وليس من كلام ربنا وهذا سنعرفه في العلاقة بين العقل والنقل ولذلك بدأنا به ده بالنسبة للعقل مش هنطول فيه أكتر من كده لكن عايزين نعرف العقل غريزة وضعها الله فيه في قلوب الممتحنين فواحد يقول لي يعني إيه كلمة ممتحنين دي إيه حكاة ممتحنين المقصود بالممتنع بالممتحن المكلف لربنا استخلفه في أرضه وسخر له هذه الأشياء لأن غير الإنسان من الأشياء لديها أيضا جهاز إدراكي ولديها وعي ولديها عقل تميز به لكن إحنا بقول العقل المقصود في الشرع كاستلاح العقل اللي موجود فين في قلب الإنسان اللي بيجعله إنسانا مكرما مميزا مستخلفا في أرض الله على وجه الابتلاه أمينا في ملك الله خوله وابتلاء هذا المقصود بالممتحنين لكن باقي الأشياء لديها أدراك وعي إياك أن تظن أن هذه المخلوقات ليس لها إدراك ولا وعي أبدا لديها إدراك ووعي قد يفوق إدراكنا سواء نظرنا نظرة عقلية أو نظرة نقلية النظرة العقلية المقصود بها إيه؟ لما نيجي ننظر بعقولنا ونشوف الأشياء من حولنا نجد أن منها انسجام وتوافق يعجز الإنسان أن يفعله يعني تخيل مثلا مجموعة نبلي ماشيين عشان يروح يجيبوا حاجة معينة ويرجعوا منتهى الانضباط ما بيلاقيه شحنة في الجماعة اللي بيبيعوا واشتروا بلا شاوه بلا شاوه الانسان وضع الله فيه العقل كي يميز بين ما ينفع وما دروه كما سنرى الآن المخلوقات احرص منا على نفعها وعلى ضرارها لو شفنا طائر ماشي في سرب قائد للسرب وبيطير آلاف الكيلومترات وبيحسب اتجاه الرياح والزوايا والكلام من في منتال انسجاه والكل منضبط معاه في السرب سبحان الله احنا لو قلنا السرب طيارات رفح ممكن يخبط البعض يحصل ومحصل سبحان الله فهذا يعني ان الانسان لديه وعي وتمييذ وإدراق وكذلك سائر المخلوقات بس الفرق بيننا وبين هذه المخلوقات العلا في خلقها وخلقنا العلا في خلقنا خلقنا للابتلاء والامتحان باستخلافنا في أرض الله على وجه الابتلاء ولذلك قلنا في التعريف تعريف قلنا في غريزة وضع الله في قلوب الممتحنين من عباده أما السايد الأشياء فالأدركوا واحد أنتم تعلمون مثلا لو إحنا ماشيين ممكن تبقى النملة ماشية مع نملة وقاعدين بيتكلم مع بعض وجايبين سيرتنا يا بخير يا بشر نعم لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا دم أدلة النقلة حتى إذا أتوا على ودي النمل قالت إيه؟ نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها يبالها قول من لا يشعروا تتكلم ولا ادركوا وعد لا تمييز وقال كلام يعجز الفصحاء عن النطق به وهي بتكلم على طول يعني مش بس ايام سليمان وبعد كده سكتت لا هي فكال الفرق ايه ان ربنا سبحانه تعالى علم سليمان منطقة طيب قال يا ايام الناس لنا ايه منطقة طيب فلو تعلمنا منطقة طيب كما تعلمه سليمان لا لأدركنا من حكم الله عز وجل والمعاني الرائعة التي نراها في هذه المخلوقات بل نظر إلى الهدود عندما تكلم مع سليمان يا إخواني والله آيات, آيات رب سبحانه وتعالى جعلها كأجهزة إدراك موجودة في هذه المخلوقات بل السماوات والأرض والجبال لما عرض الله عليه الأمان قال إنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان من الجهولة وهذه لها قصة أخرى وإن شاء الله عز وجل لها موضوعات في المحاضرات يأتي في حين. إذن الآن تعرفنا على العقل نأتي بعد ذلك إلى التعرف على حدود العقل العقل جهاز إدراكي موجود في قلب الإنسان الفائدة منه أن يميز بين ما ينفعه وما يضره دي الفايدة من العقل الإنسان والذي لا يميز بين ما ينفع وما يضره هل يسمى عقلا؟ يا يقول يسمى عاقلا؟ فواحد يقول لك يا شيخ ده فيه ناس كتير بيعملوا أشياء تضره وقولوا لعلم عقلاء، ده عقل نسبي لأن دلوقتي أعقل الناس قد يكون من حملة الدكتوراه، أستاذ كبير وعلام نحرير لكن تسمع قول الله تبارك وتعالى فيه كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو إيه أو نعم ما كانت نومع كان نومع لكن لم يميز بين الضرر والنفع لأن ربنا لما أوجد العقل فينا إنما أراد منا أن نميز بين ما ينفعنا وما ضرنا القضية كلها ايه في قصر النظر الى النفع والضرب في ان شخصا ممكن تلاقي واحد مثلا شايف ان الخير اللي حيعود عليه ان يستمتع في الحياة بمجموعة من المتع البسيطة الى حد ما احنا بنسميها البسيطة ليه يعني ايه لما يكون معاه سيارة مرسيدس مثلا 8 مليون ونص اخبالك ازاي احنا هيركب زي الركب ودي ده حيوصل وده حيوصل بل ممكن يكون اللي مشعرجلا أحسن من الاثنين. <تصفيق> <تصفيق> الله يبر الربول بيتادش فويعش منا بالراحة على مخاطبينا ليكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا الابتلاء اللي مشع على قدميه رياضة ولياقة يكتسبها بسبب ارهاقه في العمل والسعي في كسب قوط يومه لكن اللي قاعد على طول على العبد المرسولي فلان اشتلوا ساعات للبيه ودوا ساعات للبيه ساعات البي بيجلوا مرض السكر أخي بلك وتبقى مشكلته وشكل البيه اللهم إلا أن يكون شخص بقى يفهم حقيقة الحياة وتصبح النعمة في يده وليست في قلبه وهذه النعمة يسخرها طاعة لربه فيعطي الفقير ويخضع ويتواضع لسائر الناس مثل هذا رجل قد يفوق الفقير في إيمانه لأن الله عز وجل قال إنا أكرمكم عند الله أذكر. نعم، فالغير الرئيسية اللي هي مسألة النفع والضرر ودي إن شاء الله عز وجل لعلنا نتحدث عنها في وقت ماحق وإن كنت تتطلب كلاما كثيرا هنيجي لما نيجي نتكلم لعل يكون في المحاولة القادمة والتي بعدها التحسين والتقبيح مرده الى العقل ام الى المرد خلينا ننتقل الى معلومة اخرى نصلي على رسول الله سبحانه اللهم صلى على سبيل العقل حدوده عالم الشهادة ما تقع عالم الشهادة اي المشهود المضرك بالنسبة للانسان لا يستطيع الانسان ان يتجاوز ذلك ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاز الإدراكي في الإنسان الجهاز الإدراكي يبقى العقل والحواس وذاكرة الإنسان في الرأس ده الجهاز الإدراكي في الإنسان بحيث يصل إلى حدود معينة فيسأل عنه لكن ما غاب عن إدراكه لو تكلم فيه بغير علم يتحاسم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤال كل أولئك كان عنه إيه مسؤول إذن في حدود لمداركك طيب ما خرج عن مداركك هيبقى عالم غيرك يبقى إذن في عالم غيب وعالم إيه؟ شهادة هما غيب وشهادة بالنسبة إليه لا بالنسبة لخالق عالم الغيب والشهادة لأن ربنا من فوق عرشه مطلع على ما في عالم الغيب كما في عالم الشهادة سيان بالنسبة له قال ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد هو الرحمن الرحيم إذا ربنا عالم بما في عالم الشهادة كما في عالم الغيب كلاهما سياء لكن هما غيب وشهادة لعلة أرادها رب العزة والجلال أننا في ضرب كلا امتحان فالإنسان سيكلف بالإيمان إيمان بإيه؟ بالغيب ربنا غير ما رأيناه وما رأينا له مثيلة فسيخبرنا عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله عن اليوم الاخر وعن قدر خيره وشره أتصدق الله في خبره أم لا لكن لو كان الناس يطلع على عالم الغيب زي عالم الشهادة يبطل معنى الابتلاء والحكم على طول لأن حيث يكافر ازاي هو شايف قدامه ربنا سبحانه وتعالى هو شايف الملائكة متحرك إذا اللي ابتلاء اقتضاء واقترض حكمة الله عز وجل أن يوجد الإنسان بين عالم يسمى عالم الغيب وعالم اللي الشهاد يرانا ولا نراه ومدارك الإنسان محدودة عشان يظهر عالم الغيب وعالم الشهادة أنتوا معاً وأنتوا معاني شوية كده أصخصار أعلم معلش أه. بسم الله إحنا بقول الكلام ده ونحاول نضبط جيدا إن هي دي الفطرة لو ضبطت الفطرة في أنك لا تتجاوز حدود مباركك بعقلك فالعقل يقول ما غاب عني لا يمكن أن أتعرف عليه إلا عن طريق الخبر عن طريق إيه؟ قولوا <تصفيق> و... العشاء طيب. عن طريق الخبر والمقصود أن يأتيني خبر صادق من عالم الغيب يخبرني بما فيه أنا مش شايف ولذلك عملوا حاجة اسمها إيه العتبات المطلقة للحواس الخلس يعني إيه العتبات المطلقة العتبات المطلقة يا أخواننا دي عرفوها كويس عايزين يعرفوا الحدود اللي ممكن تصل إليها الحواس البصر يشوف لغة فيه آخر حاجة ممكن يوصلها البصر. فعملوا طبعا دراسات كتيرة بيسموا دي العتبة المطلقة يعني آخر حاجة ممكن يصل إليها الإنسان بعد كده خلاص من حواسي إنت سمعك يجيب لغاية فين بصرك يجيب لغاية فيه اسمها العتبات المطلقة الجماعة دي بيسموها علماء النفس هم اللي بيسموها كلام ده على أساسهم يدرسهم الشخص بيتكلم بغيب بيتكلم عن حاجة يحاولوا يضبطوا العملية عنده علماء النفس أو الأطباء النفسيون هؤلاء يحاولون أن يضبطوا فطرة الإنسان. بدراساتهم فمن ضمن الدراسات اللي عملوها افدتنا في المسألة هي قضية العتبات الـ المطلقة عارفين يعني العتبات المطلقة اخر ما يصل اليه حواس الانسان فقالوا البصر بيدرك به العقل يعني عقل الانسان يستوعب ببصره صورة شمعة مضاءة يراها على بعد 30 مئة في ليل مظلم صاف في الظلام 290 ميلي مايكرون ليسوا الظلام بدرجة معينة بيقولوا في ليل كالبهيم ليل بهيم المظلم الحارف في السواد ممكن يشوف شمع على بعد كام 300 لو زادت بوصة واحدة يبقى 30 ميلي بوصة مشوفهاش طب هي لو كانت 31 ميلي الشمعة دي موجودة ولا معذومة يبقى هل لو ان الشمعة دي غيبة عني وانا لا اراها هل احكم بعقلي بعدم وجودها اذا في اشياء غيبية تغيب عني وهي حقاء فإن أخبرني خبر صادق عن وجود الحقائق في عالم الغيب من ناحية العقل ما فيش واحد منه يقول لا أنا مش مصدق بكلامك يبقى أنت غلطاء ليه لإن في حقائق أنت لا تراها ولا تسمعها طبعا يا إذن من هذا الباب إن كان ده منطق عقلي موجود عند جميع الأقلاء ولا يستطيع إنسان مسلم أو غير مسلم يكذب بهذه الحقيقة إن ما زاد عن الثلاثين ميل ما ستشوفوش إلا بوسائل أخرى يضفية أو عن طريق الخبر الصادق الذي يخبرنا عن الحقائق الغيبية إيش طيب فإن قلنا إن الله عز وجل الذي خلقنا أخبرنا عن حقائق موجودة في عالم الغيب عن طريق النقل الصحيح اللي هنتعرف عليه بعد الخيب في عذاب في القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار فيه ملايكة موجودة معاني فيه عالم اسمه عالم الجنة فيه عذاب ونعيم موجود الآن الجنة موجودة تحت العرش والنار في أسفل السافلين تحت سبع أراضي هل لي أن بهذا أقول لك يا أخي أنت مصدق برضه حكاية الغيبيات نحن في عصر حرية يا أخي الناس تطورك الناس يا دكتور محمود الواتي عندهم تقدم وطلعوا الأمر وإحنا عادينا نقول بقى ملايكة وإيه الكلام ده يعني هو بقى كأن رجل متفتح ومتنور وصاحب عقل وصاحب وعي وإحنا اللي من المتابش تتمسك بالكتاب والسنة وإحنا لا لا دي رجعية وتخلف يا أخي الله يهديك الله يهديك لا تفتن ولا تظن أنك أصبحت عاقلا ديوس هذا الكلام بل العقل والمنطق يدل على وجود حقائق مكفية عنا وغيبية معلومة من المعلومات المهمة اكتشفوها الآن جماعة لهم أصحاب العلوم المادية فيزيو وغيرها إنه اكتشفوا فعلا علميا إن فيه عالم غيبي يعيش معنا الاكتشاف من خلال المعادلات اللي هم بيحسبوها في دوران البترون حول النواب هل بيدور في المحاور الثلاثة المعروفة المشهودة اللي هم بيسموها محاور الفراغ اللي سواي زد أو سين وصاب وعين ولا في محاور أخرى ما احنا شايفينها هم قالوا ان في عدة محاور ثلاثة مرئية والباقي غير مرئي. كان بقى غير المرئي مرة يقولوا تسعة مرة يقولوا عشرة في عالم غيب موجود المعادلات لا تنحل عندهم ولا تتفق إلا بوجود عالم غيبي حكمهم به وصدقوا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله فنحن نصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء اكتشفوا أو ما اكتشفوش لكن عايز أقوله إن ما أخبر الله به حق وسيحب سلامها وهو واقع لا محال هذا هو المطلوب من كل مسلم صابق في هذا العصر وفي العصور المقبلة وما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا حديث صحيح متفق عليه في فضل أبي بكر وعمر عندما أخبر الصحابة عن واقعة غريبة، وقال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما تم. عارفين الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الروي أذن أبو هريرة على ما أعتقد. قال صلى رسول الله صلاة الصبح. ثم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. فقالت له البقرة البقرة اللي بتكلم. قالت له إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف الباره اللي بتقول لي مين لين مش عارف مين الباره فيه <تصفيق> قالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبقرة تتكلم يعني استغربوا ما رأوا ذلك لكن الرسول أخبر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك يعني أصدق بالوحي الذي جاءني وأخبرني عن ذلك أنا وأبو بكر وعمر سيصدقانني فيما أخبرت وقال ذلك أيضا في الحديث عن الذئب الذي أخذ الشاكة من الراعي بينما راعي يرعى في غنمي ذهب, ذهب ذئب منها بشاة، تغافل عن غنمي فذهب ذئب منها بشاة، فحاول أن يستنقذها الراعي فاستنقذها منه قال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا رأي لها غيري يعني أنت كنت فين تنايم وربنا جعل رزقي عند غفلتك قالوا ذي يتكلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ذي يتكلم قال ولكن يؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما تم. فلا بد أن يربى المسلم وصاحب العقيدة الصحيحة على تصديق خبر الله وتصديق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا وحب وما ينطق عن الهوى خل خلاك بيقول لك انت هتقعد بتقول لا والله مش عاجبني لا اصل الظاهر ده ممكن يكون فيه معنى باطل ما تفهمش من كلام ربنا كده وافهم كده هو ربنا جعلك واصي على كلامه ده كلام الله يصل الى الناس زي ما الرسول اخبر الناس بكلام ربه هل جعل وصيا على كلامه بحيث يقول افهموا الآية دي على النظام ده ولا دي ما تفهموهاش كده أفد. الإيمان ببساطة وسنتحدث عن ذلك بيتمثل في أمرين اثنين الأمر الأول أن تصدق الله في خبره خبر عن الله يتطلب منك التصديق وأمر عن الله يتطلب منك ايه؟ التنفيذ صحابه كانوا كده يسمعون الخبر فيصدقونه ويسمعون الأمر فينفذونه. إنما هتقولي لا ما تصدقش دي إلا ده ما ينفعش دي غير فيه إن غيرت فيه بعقلك إن كان خبرا تظهر بدع العقاء وإن غيرت فيه إن كان أمرا تظهر بدع العبادات فبدع العبادات هي هنعرفها بعد شوية إن شاء الله أن تدخل العقل في أوامر الله فتغير فيه وبدع العبادات أن تدخل العقل في أمر الله فتغير فيه وبدع العقائد، أن تدخل العقل في خبر الله فتغير فيه دعي الناس يصدقوا خبر الله حين يسمعون وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله أسمع. احنا قلنا في البصر بيشوف كام تلاتين مئة تبوا السمع قالوا السمع يدرك صوت دقة ساعة دقة الساعة يعني في ظروف هائد هادئة تماما على بعد عشرين قدم يعني الساعة مثلا على عشرين قدم تسمع الدقة بتاعتها. واحد وعشرين ما تسمعاش شوف سمعك بقى سمع محدود تقول لك ازاي؟ إنا خلقتنا الإنسان من نطفة أمجاد النبت ليه جعلناه إيه سميع بصيرة لا سميع البشر يدوب يسمع على عشرين كم عشرين قدم بس إنما لما ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سمع وبقى يجيب لغيفير مطلق كل صغيرة بنا في الكور واحد يقول لك لا أصلحنا لو أثبتنا السمع ربنا يبقى شبهناه بسمع الإنسان يا راجل تقل الله ربنا يتحدث عن سمعه هو لا عن سمعك كأنت سمعك يجيب 20 متر إنما سمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر ويفهم قد سمع الله قول التي تجللك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم صاحصهم عايز عارف الجو حرب ليش بعض خلنا كده إيه لكن مش هنسيبكم إن شاء الله زبده تذوق يدرك ملعقة صغيرة من السكر مذاب في جلونين من الماء هذه الفضود بتاع التذوق. الشم نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها ستة متر نقطة يقدر يحس به لو كانوا سبعة متر ما هو لا يحس ان طب في عطر تبحث في اللمس يقول لك في العتم المطلقة ايه انه يدرك جناح ذبابة يسقط على الصدر من مسافة واحد سنتمتر يقدر يحس به صدغه صبغ الإنسان ساعة ما ينزل عليك جناح زبابة من واحد سنطي يحس به بعد كده ما يحسش سبحان الله إذن العقل حدود المدارب معلومة لها عتبة مطلقة بعد ذلك ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤال كل ذلك كان عنه إيه؟ مسؤول لما يكون الجهاز الإدراكي بهذه الكيفية من القصور فعما الجهاز قصر الآن صحيح عاد فيها أقمار صناعية واحد يشوف جوالات وموبايلات وأشياء دي أسباب ربنا سخرها سخرة على علامات السعر لكن احنا بنتكلم بقى باب العقيدة على شيء أبعد شوي